ا و ل و ع ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م نون و ا ل ق ل م و م ا يسطرون م ا أنت بنعمة ربك بمجنون ربك وإن ل ك ل ا غير م ن و ن وإنك لعلى خلوق ع ظ ي م ف س ت ب ص ر و ي بأيكم ب ص ر و ن ا ل م ف ت و ن إن ر ب ك هو أ ع ل م بمن ضل عن ضل س ب ي ل ه وهو أ ع ل م ب ا ل م ه ت د ي ن ف ل ا تطع ا ل م ك ذ ب ي ن ودوا لو د ت ه ن فيدهنون ولا كل حلاف تطع مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين إذا, اذا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا قال اساطير الاولين س ن موسوعه م م ك النابلسي ب و ا ج ن ة إذ أ ق م ل ل ي ل و م ا و ل ا ي س ت ن و فطاف ع ل ي ا طائف م ن ربك و ه م نائم ف أ ص ب ح ت كالصريح فتنادوا مصبحين أ ن غ د و ا على حرثكم ان كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافون أ لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما ر أ و ه ا قالوا قالوا انا لضالوا بل نحن محرومون قال اوثقهم ألم, الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إ ن ا كنا ط ا غ ي ن عسى ربنا أ ن يبدلنا خيرا منها إ ن ا إ ل ى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب ا ل آ خ ر ه أ ك ب ر لو كانوا يعلمون ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين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 م غ ر م م ث ق و أم ع د ه النابلسي للعلوم ا ل ا كصاحب ا ل ح و ن إذ ا د ى و ه و نكذوب لولا ان قداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ف ج ت ب ا ه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ل م ا س م ع و ا ا ل ذ ك ت و و ل ن إنه ل محمد ج راتب ا ل ل ع ا ل م ي ن